صدر هشت صدر هشت يا انا ما هسد العيله يا اللي عرفونا والطايح يتشيله والطايح يتشيله يا مهندم الدين ما يطفي بشانه يا حب جبدين على ما يطفي بشانه اريد تل سايار قد ماده تشيلك قد ماده تشيلك يبي عجل الجمعة دللها عجل الجمعة دللها وخلص من سجن هارون صحيتهم فرحان فكه من سجن هارون عجل ومعبد محمد فيه نعدل الميل ولا نصدرمه حسدنا مؤسسه تحرير الاسلام <صدقون> من فضل كاتبه سيدي عام 1924 جبهه تم تسجيل استديوهات صوتيه عن راهن للولايات تلفزيون ومع شارع ما لا تجشي يا اهل الخير اعد ماده تشيل اعد ماده ما تشيل يريضو عند الحكايه كل الناس تفرض هي <تصفيق> الناس تفرض هي قلب الي يفضها قاعد ويشيل يفضها انا الطايح الجمعه مد يمنا ونهض هي دخل لا واحد يعرفها لا واحد يعرفها يا نثبات الجمع انتصر بما نعى البدعان يا نثبات الجمع انتصر بما نعى البدعان محمد بيه نعدله الميل دين عاد ما يغني بشي انا يوم عاد الخير انا ما الخير انا ما جدي الصدر معروف والعالم يعرفونا العالم يعرفونا mo'tish edim yo pa'dad ma'f حارس ساحة الكوب عيان الجمعة ميمونة عيان الجمعة ميمونة غير ما يقبل الهم تغمض عيونه الهم تغمض عيونه حارس نفله ما شفنا صح وما طبق جفنه حارس ما, ما طبق جفنه جد تبحيلها الدنيا تعبك ما تعب حيلك ما تعب اتتب حيها الجنية تعبت ماتع الحيلة تعبت ماتع بحيلة يمير الشيعة مولانا صدر ما هست العيلة صدر ما هست العيلة يريض الكلي عرفونا ولقى يحيط الجيلة ولقى يحيط الجيلة يبير محمد بدين عجل ما يقبل بشيلة هاد ما تبت الشيال هاد ما تبت الشيال يا بيت الشياله يا الصدر ما يخطى صح واكبر منه اكبر منه الصعد عماد يخبط قد ما نشف الهاشه عماد نشف الهاشه <تصفيق> محمد قد وله فرعون مثل موسى الكليم اصبع اصفى اصفى عصاته من هي خاف <تصفيق> ما خل شمر عد ما خل شمر الدنيا بناد ما خل حمل المطر كان الوحده هيشيل كان الوحده ما خل حمل المطر كان مولانا ما قدر ما تسجيلات الحرار الاسلامي <تصفيق> الفائنة في مدينة الصبر فقاع احدع جمعة فشارك الخير عبد ما دبت الشيادة ما دبت الشيادة جمعة الخير عبد ما دبت راجعين يا دنيا تزغرينا يا دنيا تزغرينا يا دنيا وما تطيحين مو كل من دوي يطيح عليك كثر ستاچينه محمد هذا والتكرار على جده تعرفينه او شفت السوعد الكوف والواهل كونجكوف السوعد الكوف والواهل كونجكوف شفتم فص على سياد ما قدر انت بديله ما قدر يا اللي يا اللي بيض الكل يعرفونا والطايحين تجينا والطايحين تجينا محمد من دين ما يقبل يمشي انا يا محمد من ما يقبل يمشي ما حد يعرف الخير هبد ما تفتش يالهبد ما تفتش يالهبد